ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ه ذلك هو الخسران المبين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 وكذلك أ ن ز ل ن ا ه ايات بينات و أ ن الله يهدي من يريد إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أ ش ر ك و ا إ ن الله يفصل بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة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 أ ع ي د و ان فيها الحديق وذوقوا عذاب إ الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤا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 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم من ب ه ي م ة الانعام فكلوا منها و أ ط ع م و ا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 لكم فيها منافع إ ل ى اجل مسما ثم محلها إ ل ى البيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام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 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إ ن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا إن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 وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون وكاي من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم والذين سعوا في آ ي ا ت ن ا معاجزين اولئك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 وليعلم الذين اوتوا العلم أ ن ه الحق من ربك فيؤمنوا به فتقبت له قلوبهم و إ ن الله لهادي الذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم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 وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه في ما كنتم فيه تختلفون الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب إن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 إ ن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و إ ن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما ق د ر ا ل ل ه حق قدره إ ن الله لقوي عزيز